Senhouse Edition, present Abbas, Ken Rabia, Arab Castor, Baba, O Shabba, Khaira, Nasser Jawara, Jamal Galmuli, Aziz O Akram, O Crijer, Hamid Finger, Kasmibloo, Bloo, Hadi O Crijer, Hajjouida, Abu O Adnan, Khanim Mahmoud O Nasr, Shem O Hamid O Alia, Rabah O Anwar O Crijer. راشد الهوال يشلخ ونصول فونطمة يلق لي نصبورة ونحمل في روحي وجعل كيات صامي الخسارة ونحشق فيها وهي بالداد يلق لي ونحمل في روحي وجعل كيات صامي الخسار ونحشق فيها وهي بالداد en als zij, Diklaarit, had ik voor de handen. En als En als اوني ورتي راه شفهني ما مديو لاكريم السوسه بعدو يا جالو واللي كيتنوى بدي هكا ما يدير والو وصايي شيران عليا كولاه تعدو يا جالو واللي كيتنوى بيدي هكا ما يدير والو وصايي شيران جمال مشاري بوزيان الحمري يوسف إيدي صائزي مناسزي وسوي علي لوكاس وجت وحدو مولاي ملايو والملوديان نونتينج دي جديدة والحوسي نصيحة محمد وهي رسام واللي فيها ولا يرحم من في البال واللي بها ولا يمر هي رسام واللي فيها ولا الخمم العيدي في ولتي تانيكا يوسف واحمد حاكم حكيم ليلهوارد 18 لاس رويفا منو تصيد الاخضر واه 183 اللي ونحمل في روحي وقع الكيار جامين خسار ونشب فيها وهي بدايه اللي قبلنا اسبوع ونحمل في روحي ik laat Ik laat me in gaan. Ik laat me Ik Ik Ik ik ben de heer Schubbe, de heer Schubbe, de